تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذَلِكُمْ قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله الله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 امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إِلاا أَ تَفعلُ إ أَوْ لائِكُم معْرفَ كَ ذَلكَ في الكتاب مَسكور وَإِذْ أَخَذْناَ مِن النَّبينَ مثَاقَهُم وَمكَ وَمِن نحِ وَإبَهِمَ وَموسَ وَعيسَ ب مَيم وَخَذْناَ مِنهُم مثَاقًا غَليفَ لَسْألَ الصَّادقينَ عَ صدِقِهم وَد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 انقكم ومن اسفل منكم واذغاظت الابصار واذغاظت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك بتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرور وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوه ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي, وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا Näh,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 رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَدُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ لقد فِيكُمْ مَا في رسول الله أسوة حسنة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 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ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 171-النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين, فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا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 يا نساء النبي لستنك أحد من النساء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 إن الْ المُسلمِين والمُسلماتِ والْمُؤمنين والقانتين والقانتاتِ والصادِقين والصادقاتِ والصادِرين والصابِرين والصابِاتِ والخاشعين والخاشعَاتِ والمتَصدّقين. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره ان يكون لهم من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا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 زَوَّجْنَاكَ هَا لِكَي لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أمر الله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 129-وهذا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ولكن رسول الله وخاتم النبي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 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم, ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا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 تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَرْوَأَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُم كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل لهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يياأَُّهََّينَ آملوا لا تَدُخُلُ بُيوتََّ ب إللااأَ يُؤْذَنَ لكُمْ إى طَعام إِلااأَ يُؤْذَنَ لَكُمْ إى طَعامن غَيْرَ نَ ظِرينَ إِهُ لكن إذَا دُعيتُم فَدُخُلُ فَإِذاَا طَعِتُم فَ تَشِروا وَلا مُسْتَأْنِسين لِلحد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 ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا إ ذَ لِكُم كَانَ عدَ اللهَّهِ عظمام إ تُبدُ شيءيئًا أَو تُخفُوه فَإِن اللهَّه كانََ بكُلّ شيءَء لمام ل جُنَ حلَهِمَّ فيِي أَبَ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 يا أيُهََّ بِي يقُلِّ أَزواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِسمُؤمننين وَونِس المُؤمنِينَ يُدنينَ عَلَيهِ مِن جَدابِ ذَلِكَ أَدن أي يعرَفْنَ فَلَا يُؤذَين وكان الله وفور الرحيما لا ان لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه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 فِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُمُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا اتقوا الله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 إِنْ عَرَّضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا